وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ إِن إن الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم ما ذاوئ الاميم انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون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 ان الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وَسَمِعُوهُمْ وَأَبْصَرُوهُمْ وَأُولَئِكَ قَوْمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ